بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة في الشرقة الفضائية ورحلة مع الذات لاكتشاف القدرات اللامحدودة وكيفية استخدامها وده الأهم نستخدمها فعلا عشان نقدر أن نحن نحقق أهدفنا ونعيش أحلامنا اتكلمنا في المحطات اللي قبل كده في الحلقات ونعملت طريقة ان كل واحدة توديك للتانية أول محطة تمش فيها هي قوة الإدراك انك تدرك انت فيه من النهاردة والادراك في ست اجزاء بيعملوا الحياة المتازنة اول الحاجة في حياتك الروحانية وبعدين في حياتك الصحية بعدين حياتك الشخصية وبعدين في علاقاتك مع نفسك ومع الاخرين وبعدين في حياتك المهنية وأخيرا في حياتك المادية وزو حاطين عليهم انك بتدرك انت فين في احسيسك وانت فين في سلوكياتك مجرد ما تدرك انت فين في كل دول الادراك هو 50% من التغيير انك تلاحظ بتعمل حاجة معينة او ممكن تكون عصبي جدا وبتتعصب باستمرار مجرد انك تلاحظ ده 50% من التغيير تبقى بتلاحظ ما ممكن تتغير ما تلاحظ اكتر من 90% من كل سلوكياتنا بتطلع تلقائية مبنية على الماضي مبنية على برماكتك السابقة هذا الادراك بيوجيك طول. أو المحطة اللي بعدها بيهدد براءة طول في التفكير أي حاجة تدركها لازم تفكر فيها والتفكير أو نفكر فيه على طول يأثر على ذهنك ويتسع وينتشر والتفكير هيخليك تركز عليها طبعا التفكير بآثر على ذهنك بآثر على أحاسيسك بآثر على جسمك بيسبب لك الواقع بيتسع وينتشر وبعدين تبص لأ يوصل لك بعد كده للتركيز فلا إدراك يخليك تفكر وبعدين تفكير يخليك تركز وهذا التركيز بمجرد ما تركز على حاجة مهما كانت سواء أو مستوية سواء جبية أو, أو, أو سلبية طالما تركزت عليها على طول المخ يدعمك فيها فتبص أي التركيز اللي هو أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على الحسيسك وبعدين بتوديك لا حسيسك لو بتركز تبص لاي الحكم وبعدين بعد على طول توصل للإحساس وبعد الإحساس بتوصل للسروق. لكم قبل كده إن لما نيجي نركز على حاجة لازم المخ يعمل تلاج حياة. العقل البشري ما أقدرش يفكر غير في حاجة واحدة بس في وقت معين. ما أقدرش يفكر في حاجتين ثلاثة. بوصلي أحد يكون مشغول جدا في حياته بيفكر فاكثر من حاجة في نفس الوقت. فبيتشتت. إل السبب العقل الواعي العقل البشري عاوز واحدة واحدة بيشتغل بأولويات ما تقدرش تعمل خمس ست حاجات في نفس الوقت. فبمجرد ما في حاجة لازم المخ يلخى حاجات تانية في الوقت ده عشان تركز على دي. وبعدين يعممها لك يعممها ان كل حاجة حواليك بقتها دين وبعدين تخيل نفسك بها في المستقبل ولتبلك كذا مثال خصوصا في العلاقات الزوجية اتنين متزوجين موشتين جدا فكل بالنزق التركيز كله على السعادة الزوجية فالمخ على طول يلغي اي حاجة تانية فيها تعاسة والانسان يبني عليها ويتخيل نفسه في المستقبل هو رائع وبعدين يبدأوا يختلفوا الاثنين في الرأي وبعدين يركزوا على هذا الاختلاف فعلى طول تتلغي التانية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 وبالعكس يعني في واحد قال حاجة معينة لكن انت بتستفيد من مادته في, في مكان معين في رسالة في اللي بيقوله وانت لو مطرحه لازم تكون حريص بتعمل معيه لو عندك كذا عندك طلاب كتير فالمهم شوية شوية شوية شوية بالعلاج الشخصي بدأ يحصل التغيير لان غيرت له تركيزه بدأ يركز على واحد بس بيركز على اهدافه عاوز يوصل لفين بعد كده تعرفين حكاية التركيز دي فيه خطورة لا التركيز هاخدنا بعد كده لحاجات كتير انا في في في راجل جالي مرة وقابل لي ابنه قال لي ابنه ما بيحبش ما بيحبش المذاكرة ما بيحبش المدرسة كان في المدرسة كان وصل السنة العامة ما بيحبش المذاكرة ما بيحبهاش ويعني وصل مرحلة مش طيئها وبمسحهاش بعد يوم دوخنا فانا قلت له خلاص خلينا نوع معاه شوية وحدنا وبعدين بدأت اعمل حاجة اسمها التركيز المتتابع تقولوا تحبش المدرسة قال لي لا تقولوا يعني نتايج عمل ازاي قال لي ادو بنجح تقولوا ممكن تقصد قال لي ممكن تقولوا لما تقصد بحسبين قال لي مداي تقولوا تحب المدرسة قال لي لا. طب لو انت ما بتحبش حاجة. انا لو منك اذاكر واخلص منها. فانا جبتها له بهذا الاسلوب. انت ما من حاجة فاخلص منها. لان كل ما بتصدها تقعد فيها في الحتة اللي انت متحبهاش. وقالت لي شوية شوية شوية شوية تلقوا لي بقى. ايه فعلا مدائك. قال لي يا صبابا انا شعايز اجيبلي سيارة. طب ومين مع الفلوس. قال لي بابا. طب وانت مدائي وليه. قالي بقى مش حاجة بقى سيارة فشوية شوية هخلكته سيارته وبعدين تتعلم تعلم وشوية شوية لما تنجح هتلاقي كلها مش مع بعضها يعني من أول النهاردة تبدأ تذاكر عشان تخلط الندرة دي وانت نفسك تبقى تبقي عايز عايز أكون طيار أو عايز أكون هؤلاء الثلاثة مهم عنده أهداف عارفها وفي نفس الوقت إن تبدأ تعرف شوية شوية من بابا لغاية ما توصل اللي أنت عايزه لكن في نفس الوقت تبي عشان بتعرف منه عشان أنت عايزه بتحبه لأنه أبوك المهم إنه ubrádí zájem, ubrádí fálely zájem, v odnáhu by tefáda, by bydá, ale kdyby bydá něco, by aráb z párty, nechce jehoho, ale když bude všichni, bude v životě, a když je kvalitní, bude dělat příležitost, že si koupí auto, a pak bude dělat klíč jeho, a když je kvalitní, když je kvalitní, když Fishera mi lili peníze. Jemně fil Alem, jemně fil se budeme se budeme blabrat v Nafsie, my se budeme blabrat v Lodově, على to všechno, a to s chápkem. A to všechno, تكون to všechno, a to všechno, a to všechno, a to všechno, a to všechno, a to všechno, a to a to všechno, a to všechno, a خليتك تلعبها طشوية او دقيقة روح تركز عليها وبدأت تبني عليها بدأت تتدقيق منه لكن أنت عندك تاريخ كويس معه ممكن تروح لمحاضر مثلا او تكون دكتور وكون كويس بكل حاجة بس ألف حاجة واحدة بس تكون دقيقاً انا كنت في الوزارة وبعدين في وسط المحاضرة وبعدين قال لي شاب وبعدين قال لي يا دكتور انا أنا مش موافق على أنت بتقوله وتقول كلام فارغ المهم وراح مش ونسى هيمشي فقلت له سانية واحدة قولي له سمعت إللي وصلك لكيده a když se to děje, tak se to děje. že to děje. to děje, to tak se to děje. Když se to děje, tak قال لي دي بس اللي انت قلتها ترشوف انت عملت ايه لغت كل حاجة كويسة وركزتها دي ومع ذلك برضو انا مقصدهاش كده اقصدها بهذا الاسلوب وانا بعتذر اذا كان وصلت لك باسلوب مختلف راح بصص كده ورجع تاني قال لي انا اسف ما كنتش اقصد تلو بالعكس يعني تعال فاضني احسن كده فكل ما في الامر انك نبغال تركيز حد نبو سلقي سيدة جيلي وتقول ان عايز اتطلق لان تركيزها كله على حاجات سيئة اللي بيعملها جوزها مجرد ما تغير هذا التركيز فكل ما واحدة بس التركيز خد بالك وتركز عليه هتقضي في الاحسيس الاحسيس هتوتيك بعد كده شارع من الاتنين يقيمة في الالم يقيمة في السعادة والمخ باستمرار هيتفادى الالم والانسان باستمرار هيتفادى الالم ويروح للسعادة وممكن جدا يكون السعادة ف حاجة تكون سلبية، زي مثلا التدخين او نأكل حوالات كتير ما تعملش حاجة، أقعد طول النهار في البيت، مثلا حد قاعد عمل فرق على تلفزيون طول النهار وعمل يأكل ويتخن، وبالنسبة له ده احسن اختيار، لكن لو ديت له اختيار تاني نسبه وهو ينسبه بالنسبة لقيمه هيا يتغير تغير شوية, شوية، بس ما على قيمه هو مش قيم العالم الخارجي، فدبوس ده بيوديك حاجة اسمها الروابط الذهنية والنفسيه، إن اي حاجة في الدنيا عبارة عن رابط، هي ورابط إن أي حاجة في الدنيا بتحصل لك في منبه موجود بيخش كبير يعني مثلا احسيسك عالية في حاجة مثلا اي اي حاجة زواج مثلا وبعدين كان فيه أغنية معينة بتحصل او في حاجة حصلت حاجة مختلفة شوية راح تدخل جوا التجربة بتاعتك. بارفان صنف مع صنف العطور بتشمو يروح داخل جوا التجربة بتاعتك. فدوص تلاقيه لما اي حاجة تحصل لك فيها احسيس عالية واي منبه موجود يخش فيها للدرجة Zemolte apliky, když je série, díváte se na řádu, když je sám, když je sám, když je sám, když كان sám, když je sám, když je sám, když je sám, když je sám, když je sám, když je je je je هتوصلك على طول للروابط اللي هي يا ما تروح للألم أو السعادة وبعدين الروابط الزينية اللي فيها وإن عاش خاطر تقدر تعمل رابط أول حاجة في أربع حاجات أساسية قوة الأحاسيس وبعدين توقيت الرابط يكون متميز وبعدين آخر حاجة تقدر تكرار تاني من أول جيد عشان تعمل رابط إيجابي أو تعمل رابط يتماشى معك ممكن تستخدمه في الخشوة في الصلاة ممكن تستخدمه في التحكم في نفسك ممكن تستخدمه في أي حاجة في الثقة في النفس بالاسترخاء التام وانت تنام تبس لأيه الرابط ده ممكن يكون صديق رائع عشان تعمل الرابط بالنسبة لك إيجابي اول حاجة بتفكر في الحالة اللي انت عايزها ايه الحالة مثلا الثقة في نفسي بتفكر في الرابط اللي انت عايزه الليما تمسكه هفكرك بالحالة دي مثلا ممكن يكونه سبعين كده فلما تمسك السبعين يفكرني بيه يعني مثلا وانا بفكر في الثقة وامسك الصبعين دول واخد نفس عميق وطلع بقوة وابدأ مستمر على كده. بعد كده لما مشك الصبعين دول حاليا نفسك تنفيس بنفس الطريقة. وبعد ذلك لو كررت جواية تأكيدات ان انا فعلا واسخ بنفسي هتلاقي المخ يفتح لك الفايل اللي في كل تجارب اتقى في نفسك فكل ما تمسك الصبعين دول هتتنفس بطريقة قوية وحتتتكر ثقة في نفسك فممكن تساعدك. عشان تعمل الرابط ايجابي يكون قوي بتفكر في الحالة، بتفكر في الرابط، بترجع للماضي بتدقي تجربة من عندك من الماضي موجود الفايل موجود فتأخذ تجربة معينة بتعيشها كلها بحواسات الخمسة لما العسيس تشتعل انسك الرابط فهذا الرابط يدخلك تاني في الثقة اللي انت عايزها واذا استخدام الرابط الزهني فتبصت لعي الرابط الزهني بعد كده بقدراته بتوصل للاعتقاد الشخصي والاعتقاد هو عبارة عن اين؟ الاعتقاد عبارة عن برمجة راسخة موجودة جواك جواها قيمك جواها افكارك جواها ادراكك وكل شيء عنك فوراء كل سلوك بوجه اعتقاد، وراء كل احساس بوجه اعتقاد، وراء كل حاجة تعملها بفكر فيها هو اعتقاد. لو حاجة سلبية في اعتقاد، لو حاجة جبية في اعتقاد. انسان مود من اعتقاد انه بيها رب الدنيا ونكدا مبسوط ونكدا كويس مش هيزلق على حسيس لما ترجعوا تاني في اعتقاد. فالاعتقادات وانا قلت الاعتقاد بيولد الفعل والفعل بيولد الاعتقاد. يعني من انسان مثلا يقولك تعرف انا انا جاي شخص لي ما درش عامل سكي سكي ليه تزعلق على جليد؟ فده اعتقاد. فوصلوا للفعل تقولوا انت تفكر في الاسكيز زي اللازم عارف العمل فوق وبعدين او نطفه ممكن اتكسر تقول لا في واحدة على الارض تعملها انت ماشي عادي جدا انت بتحب تلعب رياضة قال لي بحب انصت نفسي باستمرار تقولوا دي حتتتنفس كويس فكر فيها فمجرد ما فكر فيه وعملها فعملها على الارض كان عنده اعتقاد معين انها خطر جدا انما عمالها على الارض بقت مختلفة بالنسبة له. فلاتخد ولا الفعل والفعل ولا اعتقاد له أنواع اعتقاد عن الزيت أي حد يقول أنا بعد الأنا تكررها أكتر من مرة وتخط معها حسيسك بتابع اعتقاد فاخد بالك وتقول إيه لنفسك بعد الأنا عشي كالما تقول أنا قادر فعلا عندي قدرة طائعة إدي هل الله سبحانه وتعالى أنا استحق النجاح أنا عندي قدرة حقق أهدافي أنا وراء حاجة تكون إيجابية وفي الوقت الحاضر بعد تاني أو في صنف من الاعتقاد اعتقاد عن المعنى عن معنى الأشياء إيه معنى إيه؟ إيه بيجي معنى إيه؟ هل معناها هل السعادة معناها؟ معناها الهدوء النفسي؟ هل السعادة معناها الفلوس؟ هل السعادة معناها معناها العمل معناها الوظيفة معناها الميزانية؟ السعادة بالنسبة لك ما هي؟ بالنسبة لك؟ أنا فاكر برضو كنا برا كنا في أتاه كنا في بلانو في دالاس تكساس وبعدين في رجل كنا بنتكلم على النجاح بلا حدود. وبعدين لقيت شخص يعني كنت بسال السعاده بالنسبه لكم النجاح عبر عن ايه فواحد قال لي أنا بالنسبه لي النجاح والسعادة إن أنا أقدر أحقق ميزانيتي قلت له ميزانيتك كام قال لي 20 مليون دولار تخيل بقى يعني لما احقق الميزانيه هيبقى عايش فهو حط سعادته ونجاحه مرتبطة بالفلوس لقيت واحد تاني فرحان جدا وعمال يتحرك من كل ناحيه ومبسوط وقضى وقت جميل جدا فقلت له طب لك النجاح والسعادة عبر عن ايه خد بالكوا قال لي ايه لي السعاده والنجاح لي كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتي شوف الفرق بين الاثنين ان شخص بيشوف حياته كلها ان كل لحظه هي اقيمة عالية والتاني حاططها بالفلوس وده كلها عبار عن اعتقادات ده اعتقاد عن المعنى ففي اعتقاد عن السبب ايه بيسبب ايه ايه بيسبب ايه مثلا تولي ترى التدخين بيسبب ايه فلو انسان رابط بها السعادة ولكن التدخين بريحني ومجرب ما تحصل له حاجه ويتوجع جدا بالنسبة لصحيته يبقى التدخين خطر فتبس له الادراك بدأ بدأ يتغير عشان كده. لما تجوس تلاقي دماغ اول ما تكلم نفسك تقول انا حاجه على طول ده اعتقاد عن الذات اما تقول دي معناها كذا ده اعتقاد عن المعنى اما تقول ده سبب كذا دي اعتقاد عن مسببات الاشياء وبعدين اعتقاد عن الماضي واعتقاد عن المستقبل وكلمنا انك تكتب الاعتقاد تكتب الاعتقاد السلبي تكتب ثلاث خمس حاجات بيسلبها منك بيسرقها منك هذا الاعتقاد السلبي وبعد يروح بي في خط الزمن إن سنة من النهاردة وسنتين من النهاردة لغاية عشرين سنة من النهاردة وتوصلت مع حاله دقيق جدا. وبعدين توصل بعد كده لاعتقاد إيجابي وكتيب خمس فوائد على اللي تستفيد منه وخذ نفسك على خط الزمن لغاية عشرين سنة من النهاردة حكلي نفسك المخ هذا يعمل التغيير داخليا كل ما في الأمر تبدأ تحط الاعتقاد الجديد في الفعل شوية شوية لغاية ما يبقى جزء من حياتك. وبعد الاعتقاد كلامنا عن الثقة. والثقة هو عشان توصل لثقة في النفس الثقة هي الفعل الثقة في النفس بحقة حاجة في فعل وأنت متأكد إنك حتنجح متأكد إنك حتنجح مهما يحصل ومهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات وعشان توصل لثقة في النفس في أبلها كذا حاجة الحاجة الأولانية حاجة اسمها المفهوم الذاتي المفهوم الذاتي هي قيمك واعتقاداتك أفكارك وإدراكك اللي خذته من الأب والأم وفي الحالات دي خارج العالم الخارجي تتصل بي بهذا المفهوم ولو بيتو عندو حاجة مختلفة عنك يبدأ احتكاك في الاتصال مع الآخرين وعشان كده اخد بالك لما اتكلم مع ناس خليك مرن جدا فالمفهوم الزاتي بيوصلك للمسأل أعلى الزاتي كل واحد فينا جواه يكون سعيد وعايز يكون ناجح عنده علاقات ممتازة مرتاح ماديا ولكن اللي جواك حاجة اللي نفسك فيه والحقيقة أدائك حاجة تانية خالص عشان كده الفرق باللمسأل أعلى الزاتي والحقيقة بالنسبة للشخص في الوقت الحاضر كل المشاكل النفسية اللي في العالم وده المثل اعلى ذاتي بعدين بقسمي صوره ذاتيه لو انا مش شايف نفسي جوه ان انا بالطريقه اللي انا عايز عايز انزل وزني مثلا عايز ابطل تدخين عاوز انجح عايز Eno, ale jaký nějak, požádáme, že se vracíme do toho, kde jsme byli. Ať jsme tam, kde jsme byli, ať jsme se kde jsme byli. Ať jsme tam, kde jsme byli. Ať jsme tam, kde jsme byli. Ať jsme tam, kde jsme byli. وبعدين بعد كده بدا يخسر فمجرد ما قعدت لما عرفت الرابط لازم الرابط يتغير. ولما الرابط يتغير يرجع تاني الشخصي والثقة نفسه هيرجع شوية شوية عايزه وفعلاً حصل. ما وصله رابط القوة رجع تاني آجي مثلا بنتكلم عليها قوة في الناس فالثقة المفهوم وبعدين بعد كده للمس العلى ذاتي بوديك للصورة الذاتية انت شايف جوه نفسك فعلا ناجح وبعدين بتوصل بعد كده للتقدير الذاتي اللي هو تتقبل نفسك زي ما انت بتحترم نفسك زي ما انت عارف كويس جدا قمتك اللي ادها الله سبحانه وتعالى وبهذا الشيء انت لنفسك ماشي بطريقه في الدنيا وانت في منتهى سعاده احنا وصلنا دلوقتي الثقة في النفس وبتستمر لو انت توصل للانجاز الداخلي وبعدين اخيرا بتوصل اخر حاجة فيها في النفس فكل ده في جزور. عش كلام يقول لي دكتور عاوزين نتعلم <تصفيق> عايز اكون عندي ثقة في نفسي أكثر من الأول. <تصفيق> هي ثقة في النفس ما هيش كلمة ما هيش حاجة بتعملها لا ده جزور. في قيم في اعتقادات في قوة داخليا بتقول لك انا واثق بالنفسي مهما كانت الظروف مهما كانت التحديات وما حصل لي وعلى فكرة كلنا واثقين في نفسنا في حاجات معينة ومش واثق في نفسنا في حاجات تانية. معظم الناس كده. فبص لقي شخص لما يركز على حاجة واحدة بس هو مش واثق في نفسه فيها بتتعمم وقولك بعد كده أنا. مش وازخ في نفسك عشان كده خد بالك بتقول نفسك إيه خليق محدد في الكلام اللي بتقوله عشان تقدر توصل لبر الأمان. إذا خف النفس بعد كده هتوصل لك اللي بعدها الأهداف بدأت الوقتي لازم تعود وتبدأ ياخد ورقة ألم عشان تكتب أهدافك تكتب الأسباب اللي أنت عايزها وعايزها إمتى وعايزها إزاي وعايزها فين وتوصل تعرف مصادرك هتستخدمهم إزاي تعرف تحدياتك هتستخدم تحديات إزاي وتقدر تتحدي عليها وتستفيد منها وبعدين تكون ملتزم لات ما توصل <تصفح> تحال أهدافك ولما تحال أهدافك ساعد الناس كتير على قد ما تقدر كبر حد معك هتبصص تلاقيه الدورة اللي هي الدورة الإيجابية ترجع لك تاني بقوة رائعة لما وصلت الواسي الأهداف لغاية كده برضو مش كفاية لازم الفعل لازم الفعل اسمه الفعل الاستراتيجي وفي فعل استراتيجي أول حاجة لازم تعمل فيها استراتيجي هي التخطيط إن أنا أولاً بخطط إن أنا ببقاعد أعود أخطط التخطيط بيوصلني بعد كده للتوقيت أنا أول بخطط وبعدين التوقيت التوقيت, يعني على التوقيت المناسب بالنسبة لي مش مثلا احط حاجة جديدة وعندي خمس ستة حاجات بعمله في نفس الوقت هتبصت لقيه عندي كتير مش حاضر عليهم هسيب كله عشان كده التوقيت بالنسبة لك له أدويات مهمة جدا فانت عندك التخطيط وبعدين التوقيت وبعدين التنفيذ بعد التنفيذ بتوصل للتقييم بتقيم وتعدل فبعد التقييم في التعديل وبعد التعديل بتوصل للتنفيذ تاني من أول جديد فهذه التفكير الاستراتيجي بتخطط وبعدين التوقيت وبعدین تنفذ و بعدین تقيم و تعديل و بعدین تنفس من اولو جديد و على فكرة التفكير استراتيجي من كان في مع بعض الشركات العالميه تشتغل في بعين حد اسمه استراتيجي تينكر واحد مفكك استراتيجي بيدفع شركه فلوس كثير جدا عشان يروم الحقيه دي عايز يعرف هم فين عايزين نروح فين أي تحدياتهم. أي ايه تحدياتهم ايه مصادرهم ولا يوصلوا للهدف يعملوا اي تاني اجي جز جز الثاني عايزين يعرفوا لان السعي عليه لازم خطته وبعدين لازم يعرفوا التوقيت الصح وبعدين hon troboucííni vníců a před tá بعد a se najkyněád nebovám se roz ударnou z účně myslečit újcido že někak se rozviní аккуát tudritev děží letry vyingéneg zwinsko v tamegedu text الشéciích to technikovat a nebové řióc, a se je chyničí naský je to svetli a panou tady Maintenant, tady se dáš na auto a na a tam a tamži a pod a a Ulemeta, že máte mrunetémě, ufitadil, je hosalat, je ten fíz, ušvách, ušvách, plénefsaku, zal, plénefaktu, u dechu, u dechu, u dechu, u dechu, u dechu, الفعل الاستراتيجي u dechu, u dechu, انت عندك ادراك رائع وتفكيرك ممتاز وتركيزك اصبح ممتاز dechu, ممتازه غير كده dechu, رائعه dechu, u dechu, u dechu, u dechu, u dechu, u dechu, u dechu, u dechu, لو بحطناهش في الفعل هيكون في حاجة؟ لا لازم تحطها في الفاعل دولة تحطتها في الفعل تفتكي الكفاية؟ لا لسه لسه فيه احنا ماشي دلوقتي واحدة واحدة بتوديك لبعدها اللي ناقص بعد كده الاسرار الاسرار والتفاؤل انا ممكن جدا انا عارف كل ده وبعدين بحطها في الفعل وبعدين فاعل استراتيجي لكن انا نفسي مش مصر انت عارف كمه الاسرار اقوى من الالتزام الإنسان ملتزم بيبقى ملتزم على رأو تينو ثلاثة نعمل حاجة وملتزم بيها لكن ممكن نلتزم وملتزمش لكن الإصرار إن مهما حصل في أي وقت في أي مكان مهما كانت حالة نفسية مهما كانت التحديات مهما كانت الطقس لو الدنيا سا or الدنيا حر لا تفيش إطلاقا أنا مصمم التصميم ده وهذه العزيمة في بطال قوة عشان كده ريك روك ريك روك اللي هو مؤسس ماكدونالد على فكرة هو هو مش صاحب ماكدونالد أصحاب ماكدونالد هم الشركة اسمها الأعائلة ماكدونالد Lekin, keno muškalonu bíbí a hamburger, nemadekar rekrak, tiduni, تدوني frua, a amenizam il في a a hamburger, a šeni bíbí a farámi frua, a bahdinho, a leklotoban, zemenči, kolin, a čala, a zase fraala, a kem se babu, a ragan to اللي راح le الزراعه يقول لهم عايزين نعمل بطاطس تكون محدده تكون to نوعيه معينه عشان ننشرها في كل العالم قالوا لهم ما عندناش حاجه محدده ما عندناش مثلا نوعيه نمره كذا او نمره كذا موجوده ما عندناش فلازم تاخد اللي عندنا Turba عمل ايه راح شاري ارض واخد تربه معينه رمال Běh nefezí v kolu, hte v tom. Víděl, že je to, a na to se jeho vláda sama musí být na tom, aby měla ty druhy, v druhé, kdyby chtěli. Takže měl vždycky vědět, jak se chovat. Měl vždycky vědět, jak se chovat. Takže měl قال لك حتى الذكاء لوحده لا الذكاء لوحده والشخص ما بيعملش بي حاجة ممكن يتجاني بيه لكن الحاجة الوحيدة اللي تخلي الإنسان يوصل بقوة حياته هي إصراره على تحقيق أهدافه فلما بص يا إحسانك سؤال الوقتي يصر أنت مصر فعلا أنك تحقق أهدافك ترى أنت مصر أنك مهما حصل برضو تحقق أهدافك انت عارف في وقت من الوقات ومتقصة برضو حققية على فكرة وحصل في فجنوك كاليفورنيا <تصفيق> في في راجل كان في حدود الأربعينات كانت زوجته وكان عنده ولد وبنت كان بيحبهم جدا جدا كلهم وبعدين في يوم حصل حاجة وزوجته وفت فالراجل كان في الأول مدق جدا والأولاد كان هو يعني حط كل حاجة يقدر عليها علشان أولاده فكان بيساعدهم جدا وعلى قد ما يقدروا وأصحاب جدا كلهم مع بعض كان كل يوم يوم بدري يعملهم لهم الساندوتشات بنفسه لغايه المدرسة كان بيخاف عليهم جدا ويرجع البيت يجهز نفسه بعدين يروح لشغله وبعدين يروح تاني ياخذهم من المدرسة ويرجعهم مع البيت ويقضوا بعد كده وقت جميل سواء بيذاكر لهم او بيخرجوا سوا كان باستقرار عيله يعني فعلا عيله متكامله العشاء في يوم من الايام يا وصلهم للمدرسه وهو راجع البيت سمع في الراديو ان في زيخه خطير حصل في المكان اللي في المدرسه بتاع اولاده راجل ما كانش يصدق نفسه كان هيجن خد الشاله ورجع جري لغايه المدرسه se. فيها المدرسه كلها مهدوده وفي زياده خطير حصل هناك والعيال كلها تحت مش معقول. اللي حصل ده to كان قاعد وصر. أنا ما ممكن انا انا قاعد هنا. انا متأكد أن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 وعلى الساعة تنين بالليل وعلى فكرة دي قصة حية لو ايد صغيرة مجازة ايد صغيرة بتطلع من كل الحاجات الانقاذ اللي تحت تطلع الصغيره كده من مكان مكانش حدا بتخيله المكان ده هناك فشدوا تلات بنت صغيرة وراحوا بدأوا يحفرو فواحد وراء تاني بدأ يطلع وبعدين اخيرا تلات بنته لما خدها حضنها وعادي مس فيها حس برا وعادي خليها بيسأل أخوك فين أنتوا ما عرفش ضروي مكان ما بعد ما نسكتوا تلات راحت تطلع الولد وهو لما تلا راح جري على أبوه و حضنه وبعدين قال له انت كنت جاياني يا حبيبي قال له انت مش عارف ايه قال له بابا طبعا كانت طريفه القصة قال له بابا انت مش عارف ان انا بطلع الاخير في المدرسه طب انا الاخير هنا اهو انت زعلان ليه بقى وبعدين انا كنت متأكد متأكد متأكد انك مش ممكن اطلاقا هتسيبني وراجل بصير وقال له كانت دموعه في عينيه قال له كنت عارف كويس جدا الله سبحانه وتعالى مش هيسيبني ابدا وثم بعد كده كنت افكر باصرار تاني ما كنتش همشي من هنا حتى لو عدت كنت متاكد a nintem uhodu, ať kdět, nintem hádili. Ať je kód v Israeli, kód v Israeli, ať je ben, babyl hraběl, ale ne, ten je, kdět khassal hrab, kdět muhatámat, ten je, jedob kem sene, babyl, no, babyl, ten je, no, uhodin, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, uhlí, في سبع سنين كانوا أقوى بلد في العالم في صناعة الأخميشة قال لك بعد كده إيه اللي هنعمله هنكون أقوى بلد في العالم في الإلكترونيات ونشايفين بيحصل إيه الموبايلات والإلكترونيات والتلفزيونات ده až حتى السيارات nové, حتى tři على na počítači, من jsou Japonci. Proč? Protože jsou lidé, kteří myslí, že se musíme vypracovat a vyrobit. Budeme dělat něco, co je reprezentace lidského modelu, výjimečného. Budou vycházet a vidět, jak výjimeční lidé dělají. Budou vidět, co dělají a učit se od nich, řešit problémy, jasně je, zjistit, jak je, upravit a vytvořit nové. اللي حصل n الشركات ryket, fjum n جدا ryket, fjum ففي iše عندها fjum n وعندها ryket, fjum للعرايس موجود موجود في اليابان iše ryket, يعني مش معقول ryket, يعني n-iše ryket, fjum n-iše ryket, fjum n-iše ryket, fjum n-iše ryket, fjum n-iše ryket, fjum n-iše ryket, fjum n-iše ryket, fjum n ولكن مش fjum كده اللي حصل في n-iše عشان يبيعوا الخضار والفاكهة بتاعتهم وراح يعطين العرايس هي اللي تبيعها فالناس كانت عادي تشتري فاكهة ويشتري عروسه بيفكر بابتكار لما سلو الفكرة ذا قبتمين ولكن العالم كله بيجري بالسرعة وبالابتكار مش ممكن تقدر تمش في الاثنين غير التصمم انك تنجح ده التصميم اللي أنا بتكلم عليه ده هو الإصرار اللي أنا بتكلم عليه إصرار ما حدود هخليني أسألك تاني ولا أول جديد يا طارق أنت مصر فعلا إنك تنجح يا ترى انت مصر ان توصل لمرحلة ان مهما حصل برضو هتنجح لو عايز تنزل وزنك يا ترى انت مصر فعلا تنزله او انت مصر تنزلي فعلا لو انت عاوز تتعلم لغة انت مصر انك تعملها الناس بتبدأ وتنتهي يعني ازاي واحد عايز يتعلم لغة مثلا يبدأ وكان عنده طاقة عالية وبعدين يسيبها تبص لواحد لو يسافر بره وعاوز يشتغل بره يسافر وبعدين يسيبها الله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 وبعدين على ما وصالح حسام ايشو يكونوا فاضل خمسة ولا ستة طب دي حصل إيه كله يتمنى اللي يكون هناك طبعا الشعر قالك ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا فشخص هو بيستمر مستمر مستمر بس مصمم لازم يوصل ده اللي بيوصل أي حاجه مجرد ما اتخبط او الخبطه يقول لك لا يا عم انا مش عايز العب اللعبه المجنونه دي امشي احسن عشان كده التصميم الشخص شخص لما يصمم انت عارف كنت قاعد مرة في يعني في جنينش في بيتي وبعدين بصيت لقيت نمله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 اعمل لعب مع النملة بابا بيلعب مع النملة وانا عامله سديتها مش عارفين أنا بعمل ايه النملة دي مصرة أنها توصل لغاية ما انا تعبت في الآخر وهي زي ما تكون بصلي وبتضحك عليا بتقولي ما انا سديت السكة هروح يعني هروح هروح بيتي يعني هروح بيتي ادي الإصرار وفي الاخر انا تعبت وسدها وهي ماشية لقيتها ماشية وجابت شوية تنين شوية نملة جنبها وزي كلهم بصوا لي وضحكوا عليا ان جادع ده فاكر ان حن خلاص هنسيب لا ده عندك انتوا يمكن عند البنات مين مش عند النملة ومصممت وفضلت لغاية ما راح بيتها شال بتاع أكبر من جسمها ده اللي أنا بتكلم عليه ده الإصرار القوي الإنسان المصر ممكن يكون عندك كل اللي أنا قلته ده. كل اللي قلته عندك إدراك وعندك تركيز جابي وعندك تركيز رائع حسسك ممتازة والألم والسعادة بتربطهم مظبوط وعندك روابط نفسية ممتازا وعندك اعتقاد قوي في نفسك وعندك تخلق قوي في نفسك وعندك أهداف وحطيتها في الفعل وبعدين تسيب إيه السبب؟ ما تج مش مسر تنجح، مع إنك تصميم إنك فعلاً تنجح، فالتصميم ده، الإصرار ده في منتهى الروعة. الإصرار ده لما تبص لواحد اسمه اسمه مايكل بانكر اللي أنا كلمت عليه قبل كده في حالات سابقة. الرجل ده دار دمليار موجود الرجل ده في أكساس وسألوه إللي سير نجاحك، قالوا أولًا تروح وقتك. معظم الناس ما في وقته. سيني روح وقتك مع خطة. معظم الناس مش عارف هم فين. روح في وقتك مع خطة، حطها في الفعل هتبقى أكتر من أكتر من في العالم. وهو ماشي قالوا على فكرة. ما تسيب أي خليك مصر عليها. وبنفس الوقت خليك مرن. قالوا له تعالي وانت ماشي عشان نفسنا ما تزاج الإصرار. بعد الفعل لازم الإصرار. لازم يكون مصرن تعازي. لو مش مصر خلاص. لأن ممكن اي حاجة تحصل تحديات كتير جدا. تحديات هي لك من الناس. تحدي لك من الأشياء. تجلك من الطقس. تجلك من داخل. تجلك من الخارج. يوم هتشوف تحديات. عشان كده الناس تمشي في الدنيا تقول لك الله الدنيا كويسة. وبعدين تحصلوا حاجة. يقول لك يا الدنيا فارغة صعبة. لا هي لا كذا ولا كذا. Ešte falem fakrť výbíšlub mojýn, uvasol tě tazý šlub, utajět něsák na fádi. Achš kálo, في mi jí fakr. Jo, ale kára. z života. Ano, říkám ti, že teď je v asi lemonosa l-Istrauru, l-Féru, k'enembe kollo, to je v arfku, je vítěz, je vítěz. Léhonemase l a telekakter, mamar, a bikida, kajim ja mejen. Janet kajim ja mejen, a dokoli jom, a bikida, tisanem tisanem, a nefem, a kolidol. Já tam mám féla muser, a nakotou mám arfbádil a اختارونا من مجموعه معينه عشان في اكل معين كانوا جايبينه في معلبات وبيياخدوا راينا فيه وفي نفس الوقت عايزيننا نتكلم قدام الطلبه اللي هتطلعها فسالتهم مين فيكم عايز يكون مدير عام فكله قال لك انا جيت السؤال الثاني مين مستعد يدفع ثمن كلهم قالوا قبل ما الرد قلنا لك ثمن ايه تروح هتشتغل كل يوم على الاقل من 10 12 ساعه هيك تعرفش تروح في الاسبوع كله وبعدين هتدفع ثمن غالي يعني مين فيكم عايز يدفع ده 2. من 60 طالب قالك لا احنا فاكرين هما فاكرين الاداره العليا ان قاعد بقى بيتغدى مع الناس وقاعد شكله حلو وبيطلع في التليفزيون مش عارفين انه بيطلع من الصبح لغايه بالليل بيتعب جدا انا يا دوب بعتولي واحد من دول وقا وقت ما كان مدير عام بعد الفنادق ابعتلي واحد بيبقى بقى فيديا في دي لك كده ماشي عشان يتعلم قلت خلاص خلوا معايا يا دوب انا داخل كنت باخش بدني جدا روحت هناك حوالي الساعه 5 الصبح الساعة 5 الصبح دخلت في كل التلاجات واحدة واحدة أشوف التخزين عامل إزاي أشوف درجة الحرارة مزموطة ولا لاها ودي كانت أساسا تخصصي واعرف إنه مزموطة أنا ممكن جدا أي حد يكون عمل درجة حرارة تغيرنا آلاف من دولارات على آخر السنة ممكن توصل ملايين دولارات فكان لازم تضبط وبعدين لفت لفة وعلى مرجعات تاني مكتبي كان هو خلص وبعدين بصيت وانا في مكتبي كلموني في واحد مطابخين بدهم يقطع اللحمة راحتوا سبعة فنزل صارب بسرعة لأن دي حادثة حادثة عندنا حادثة في العمل فلازم عطوت تصرف تكلم الأسعاف بهدوء وداوه في المستشفى وتطمن عليه وبعد كده احنا عايزين قالوا لي ان في مية دخلت من الدور التحتاني وغرقت كل الدور الاولاني فبتحلها بسرعه كلنا كلنا بنحلها سوا فراجل بيبقى الشاب ده بيقصر يقول لي انت هتشتغل امتى قلت له انا على فكره بسخن بس ده لسه اللي جاي لسه اللي جاي تحديات على طول استنى لما تبدأ تخش زي ما انا رايح حاجه عن شركة شركه مشكهات لازم يمشي بسرعة محتاج عربية توديه لغايه المطار الطياره لازم تمشي عايز عربيه لوحده هتعمله ايه عندك طابور عايز يخش لوكاندا وعندك تبور أو يخرج من وفي نفس الوقت عندك عندك مطعم من المطاعم زبون اشتكى من الاكل مش عاجبه كل ده لازم يتحل بسرعة ده انت كل ده كمان لسه بتسخن مع عملتش شغلك انت بقى الخاص انك تعمل التقرير اليومي تعمل اجتماع الاداري اليومي تتصبر اسمك الاداره في حدوته قالك لا يا عم أنا مش عايز الشغلانه دي انا افضل اصل انا طالب حلو قوي أنا أفضل ممكن اكون عارف مدير قسم ولا بتاعه فاكرين الاداره العليا لو فاكرها لسه ما كناش انا كنت ناوي اتكلم مع بعد كده في الميزانية ونعرف بعد كده التسويق وبعدين المبيعات وبعدين خدمة العملاء وبعدين التحكم الداخلي وبعدين التحكم الخارجي وبعدين الابتكار وممكن تجيب ناس من اليابان وتجيبهم انا ازاي جات له جالوا صداع في الاخر قالك الاداره العليا بان عليه سهله لا لما قعد عارف الحاجه لأنه ما كانش مصر لكن الاثنين التنين اللي أصروا أو الأربعين أصروا اثنين منهم مدينين دلوقتي موجودين في مونتريال أنا كان عندي شاب كان الشاب ده كان ممتاز ولكن كعيبه بس الإصرار إنه فعلا ينجح كان موجود في فندق من فنادق كنت بدريه كان فندق فرنسياوي اسمه لوبافيان هوتيل لوكس فوصلت معه وبعدين عاد تمع وطله اسمه أنت عايزين قال لي نسيكون مدير وطله مدير إيه قال لي مدير عام قلت له إيه اللي عملته قلت له تعرفه قال لي لغات ودرست كتير قلت له إيه اللي درسته إيه خبراتك في الحياة؟ على ما قلت معه وكنت أعمل انت في ريشو مخصوص عشان شو بيحصله ايه؟ وبعدين هو جا لآخر وبدأ برينيه عارف بدأ بدأ يتعب بدأ يداي قال يعني تذكر ما عنديش أنا نوصل دولار عليها؟ له عشان قلت كده هتلاقي صعبة بالنسبة لك اللي انا قلت لك مخصوص عشان أحطك في موقف هتتحط في كتير بعد كده عشان واحد يحط مدير عام في فندو كبير عندك سبعمائة خمسين غرفة بيعمل أكثر من عشرين مليون دولار في الشهر الواحد يدولاك أنت ليه؟ Můžeme se podívat na to, co je v kouře, to, se podívat na to, co je to, v kouře, můžeme se podívat na to, co je v kouře, můžeme se podívat na to, co to, co to, المخ هو طعب ماشي وبعدها المخ يرجع تاني للماضي حيزول الماضي يروح لقع تاني زي ما كان يبدل رايح جاي حد يكون بتعصب وبعدين يقول لك أن عصبة تكون هاجئة حطه في موقف صعب يطلع تاني تلقائي كل دي قرارات ضعيفة القرار القوي كلمة قرار جاي من كلمة اسمها دوكايتيري كلمة اصلا من أصل يوناني معناه هي معناها قاطع لما قرر عمل حاجة هخطط طلها مظبوط هعرف التوقيت بتاعها الصح هنفذها وقتها وبعدين أكون أقيم معدن وأكون مرن ونفذها تاني لغاية أنت لغاية ما حقها هتوصلي هذا الإصرار أنا في فعل أنا تعبت جدا وروحت يد روحت اشتريت عدد وبعدين تعلمت من حد وبدأت أنزل وزني وبعدين نرجع تاني بنقول جديد خلاص المخ تعود عليه إنك إنك بتكذب إنك كذاب إنك بتبذ وتنى وتبذ وتنى من غير ما كامل. وعلى فكرة في حاجة. فعلى من اسمها النشاطات الغير منتهية اسمها unfinished tasks يعني unfinished task أو المنشآت الغير منتهية أنت تبدأ حاجة وبعدين ما تكملهاش مثلا ببساطة إنك تشتري كتاب وبعدين ما تقرأهش تقرأ منه صفحة وتسيبه وبعدين تشتري مثلا عدة معينة عشان الرياضة تستعملها شوي وبعدين تحطها تحت تعترض وتسيبها زي ما هي تبدأ لغة وما تكملش خد مالك بيعمل عملية اتفتح لك فايل فيه الأشياء الغير منتهية بعد كده هيخش فيها حاجات خطيرة، هيخش فيها علاقة، ما تنهش هتبقى فيها زواج، ما تكملوش هتبدأ فيها علاقة مع أولاده، هو تكملهاش هتبدأ حاجة وبعدين تسيبها هتلاقي نفسك عمالة تنطب من مكان التاني، هتلاقي نفسك بتشتال شو ولا أنا، ويا دوب تتعود عليها تبعوض تخرج هتلاقي نفسك بتدفع حتى علاقات مع الناس تبدأ علاقة وما تكملهاش باستمرار بتدور علاقات جديدة، هذه النشاطات غير متهيأة بتبذ ببساطة جدا اتفتح لك فايل، فخذ بالك أنت لما تبدأ حاجة تبقى عارف قيمتها وتصر عليها. تصر عليها تخطط لها ولو حصل أي تحدي بتبقى مرن عشان تقدر توصل لها تاني من الأولوجين آتي قوة الإصرار تب الوقتي أنا عاوز الإصرار أستخدمه في الحياة العملية <تصفيق> تعالوا شو بقى الإصرار نحن على كذا حاجة الوقتي الوقت نتكلم على نمرة 11 نحن الوقتي نتكلم على 10 محطات وذي المحطة نمرة 11 محطة نمرة 11 هي قوة الإصرار والتفاؤل هل هذا الكلام فيه في خلال لحظات. <تصفيق> فالإصرار ممكن يكون فيه تعال أخد بالوتي اللي هو الأجزاء الستة في حياتنا اللي هي بتكون الحياة المتوازنة الجزء الروحاني. أنت مثلا بدأت تصلي الفجر هاتتها فعلا في الفعل وبعدين سبت عند رجعتي تاني فاكر الروابط فيها الألم والسعادة بدأت تربط بيها الألم طبعا مش بربط الألم بالصلاة نفسه بتربط الألم إنك تؤمن إن النوم بادي تربط الألم إنك مدافيو حتنوم شوية لازم تتشطف ولازم عارف تتوضر ولازم هتفوق ومتعرفش نم تاني عندك وقت مشعر تاني في إيه فبدأت تربط فيها الألم لما تبدأ حاجه وتعرف فايدتها وتركز على الفوايد وتعرف بالظبط هتديلك ايه وتكون مصر على كل ما تلاقي المخ واديك ناحيه القلم ترجع للفوايد تقرا فوايد قبل ما تنام والفوايد واول ما تقوم من ولما تصحى تقول الحمد لله وصلت الفوائد وتكون مصر عليها تكون عليها تكون مصر عليها للدرجة هتبقى بعد كده تلقائية. في واحد اسم ماكسوال مولتس. ماكسوال مولتس. كتاب اسمه الكتاب ده كان من اول كتب في العالم اللي كان بيكلم على حاجة اسمها السورة الزاتية الراجل ده هو دكتور جراح في جراحة التجميل العمالة الخطيرة حد عمل عملية خطيرة حصل له حاجة فكان متخصص في الجزء ده ماكسول مولس لحك له فتاة كان حصل لها حاجة وبعدين من خيرها كان يعني مش مظبوطة المهم عمل لها عملية ورجع لها تاني من اول جديد لما رجعت من اول جديد بمصف المراية قالت له انا شايفة التغيير لكن مش حاسة بالتغيير فأو قال لك بعد كده فعلا الحاجة اللي انت معتقد فيها بتشوفها مش العكس الناس تقول لك لما تشوف حاجة هتعتقد فيها لا إذا أنت لما تعتقد فيها الأول هتشوفها بسهولة فبدأ يشتغل على الصورة الذاتية والاعتقاد الداخلي فلك النهاردة لما تبقى شايف نفسك ناجح هتقدر تنجح فعكس المولز طلع يكلمنا على الصورة الذاتية ولك عشان الواحد يقدر يعمل العادة محتاج 21 يوم لغاية النهاردة في ناس كثير مش عارف يعني إيه واحد 21 يوم أنا بفصلها بطريقة إن رقم سبعة في موجزات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 بالشخص يرجع لحياته التلقائية، فدي أصبحت من التلقائيات في حياته. يجي شهر رمضان يتزن، يروح شهر رمضان يرجع تاني زي ما كان. كل ما في الأمر إن عاوز قبل رمضان ما يجي يبدأ يجهز نفسه إن يكون مستمر في الزمن تحصل له تلقائية جديدة ويتمتع بعد كده باللي جاي في حياته. لكن معظم الناس يعيش رمضان وقتيا لحظيا عايش كويس بيعمل في كل حاجة كويسة وبعد كده يبدأ يساهل الحاجات لأنه ولكره مش رمضان. وناس كتير يا مش رمضان خلاص رمضان عاد وربنا يقفل لنا وخدنا سببه <تصفيق> لكن بعد كده لما يعدي هتروح فين بعد كده بعد رمضان <تصفيق> عسكري بقول للناس باستمرار لازم تعرف تطلع فين ولما تروح هناك لازم تعرف هتروح فين بعد كده فانا رمضان جه واستغلته على قد ما اقدر طب بعد رمضان في ايه خلاص انتهى كانت عندك في Udělí fakar fíha, jolek jena féla, hastaril, l-alumbi, jenna, každý jom, hatt barma kaktar, každý jom, hattar kejja fħalie kaktar, hattar kejja a summar, hattar jim nenenikun a summar, hattar jim nenenikun a summar, hattar jim a summar, hattar jim nenenikun a summar, hattar jim nenenikun a summar, الناس jim nenenikun a summar, hattar jim nenenikun a Yaخد علمه من علوم وروح واقدو وروح ما نزل في قرايد ويش تن في في الناس اللي كتبوه وبعدين انت بتصير لا نعمل بيتصلات مثلا نقول له يعني هل انت درست العلم ذا يقولك لا تمن درست معامتك منيه والله انا قريت لا انت لازم تشوف بنفسك لا بتحكم وطالما حكمت انت بتحكم عليك وبتحكم على الناس اللي حواليك ان في, في ناس يجي هتسمع كلامك وناس تسمع لك مثلا التاقة. التاقة حرام مجرب قال الكلمه دي كلمه الطاقه haram, الكلمه دي نفسه هو يعني إن هو حرام لان هو طاقه هو هو بيقول طلع طاقه كل حاجه بتعملها طاقه عندك طاقه عاليه طاقه واضحه 40 صنف من أصناف الطاقة البشرية في العالم. طب قبل تحكم هل انت درستهم هل شفتهم فانت حكمت بسرعه جدا فانت بتوصل لمرحله صورتك الذاتيه اتلخبطت ولكن انت عاوز تخش الجنه وتغير قيمك سام ممتاز كويس وعاوز تساعد الناس لكن حكمت في حاجه اصدق فيها على الاخرين من غير عشان انا بحب الشخص يكون مرن وانا كان ما اعرفش وصلت لي معلومات علموني انا بشوف ناس تاخدو كتاب الكبار ولا فيهم يروح واخد مثلا يقدر يشوف مجله المجال من المجلات الضعيفه a u mase jen gurnaw dajif, anebo lodu dajif, denazin, jak to hádem mansurin, ujářif, jazakaram, tu keda, famo, kinekon, hojen tisher. Uvadin je k tomu, na kena a tarif, kter kterým je, diheba, nemima, ufetna, betħallinez, tekrana, xax, ne, umaravu, ujářif, venta, kterým je, dizemba, la, kolidor, rek zemba, kente lodu, rezenta vakar, ať je ve fjumerejem, bilinidin, la, zbanavu, tali, ať je, ať je, ať je, فلما تيجي تقول إصلاح روحي لأن خلاص أص... أنا مصر أنا ده دا... ده تصميم ده يعني خلاص ده إحلال بالنسبة لي لأن مش ممكن أطلقن هتصرف غير كده فباخد هذه التجربة معايا شوية شوية لغاية ما تبقى جزء من حياتي عاوز أتتبع بأخلاق رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما ما يجيل الدعوة كان عنده لقبين الصادق الأمين ليه ربنا سبحانه تعالى بيجهزه دول لأن الصدق الإنسان صادق و غير كذا الإنسان أمين في المسلة هدول يخلو الناس كلها تصدق وفي نفس الوقت تحترمك فدول كانوا جايزين عارفين يا ترى انت بتقول انا ببلبس زي الرسول صلى الله عليه وسلم وعارف شكلي وحركاتي بس يا ترى انت فعلا صادق انت فعلا امين انت متطبع بهذه الأخلاق لو لا طب ايه ممكن اعمله عشان اوصل هناك كلام انا عاوز اكون لأ زي كده على قد مقدر اقدر ايه ممكن اعمله عشان اوصل هناك فاللي احنا اتكلمنا فيه كله وبعدين بتشتغل بتخيل ابتكاري وبعدين بتصمم انك عليها ما تسيبهاش اطلاقا تبقى مصير فيها لغايه تبقى فعلا جزء من حياتك لما تحصل لك ما تحكمش عليا بسرعه ولو عايز تتكلم لازم يكون صادق فعلا فعلا فعلا فاللي انت بتقوله وبعد ما بتقوله كله بتقول والله اعلم عشان ما تحصلش نفسك مشكلة كبيرة. تعال نخش بعد كده هل انت مصر فعلا إصرار على صحتك هل انت مصر على الصحة هل أنت تمشي شوية وبعدين بدأت تطلع بعض الأعذار إنك مش هادا تمشي انت عارف أنا في محاضرة محاضراتي شخص علي دكتور كل, كل كلام تقوله عسل بزبط بطريقة دي بس في حاجة يعني الجارية ما دارش أنا. أنا آخر مرة فيها كان من بيتنا. Dnes se jara. Nesabem, kebí green, kebí grew lay. Jáni, já jsem se tam dostal k haraksi. Nezase hackat a sallu, já jsem se dostal k haraksi. Jáni, já jsem se tam dostal k haraksi. Udelek, udelek, udelek, utefemte ptám li, já jsem tip šibih, já jsem tisím mahalon bif, já jsem tědl a tatharak, já jsem tědl a tatigli. Ukudli jsme ale وطبعاً ده لما لما ينزل في بحر الناس بتكره برميل طبعاً أنا أنا بصر بس أنا مش أي حاجة تلاقا ده لحد يكون سمين ولكن بقول للناس ليه يعني فكر نفسك ليه خليك مصر لازم توصل وزن ماسيب بالنسبة لك اللي أنت عايزه أنت عارف مليان إن حاجات في التمياز البشرية مليان حاجات تساعدك إن تنزل وزنك لماذا تستغلهاش وكون مصر عليها فالإصرار في صحتك الأسرار تكون صحتك رائعة الإصرار بدل ما تأخذ حلويات ولا بتاع تطلع لك حاجة لو نفسك فيها كلها لكن لازم تعرف كل فكها الفك فيها عارف في حاجات جميله اتنفس صح اتحرك صح فكر صح تبقى مصر على صحتي لان اول صحتي مش هقدر اعمل حاجه خالص خليك مصر انك تنمي نفسك كل يوم اقرا على 20 تبقى مصر فعلا انك تحسن حياتك وتلاقي نفسك تنميه البشريه ده جزء من حياتي أنا وهي واحد لازم انمي نفسي يوميا لان لو ما نميتش نفسي يوميا اللي من جبني هنا جابني لغايه النهارده مش هقعدين لغايه بقت قديمة. تعرفين ألبرت أينشتاين قالك التخيل أقوى من المعرفة. قالوا المعاولة هذه المعرفة قوة. طبعا لأن المعرفة تيجي من الماضي. لكن التخيل ديك في الماضي والمستقبل. أنا أقول للناس باستمرار الخطوبات كلنا نحاولوه كمان دو إن المعرفة رائعة ولكنها قديمة. المعرفة التامنين جبتها من الماضي. بس النهاردة في حاجات مختلفة. فخليك مبتكر خليك متقدم مع العلم لكن لو تقول لي انا خلاص اتخرك وعندي معلومات معينة يدوك تنزل في السوق في الحياة هتلاقي معلومات تانية مختلف عنك عشان لازل تخد بالك انت تكون متغير مع هذه العلوم مع هذه القوة خليك باستمرار مرن خليك باستمرار بتقدم نفسك وبتقوي نفسك باستمرار عشان توصل لأعلى المراحل في حياتك فالوقتي هل انت مصر روحانيا هل انت مصر صحيا هل انت مصر شخصيا انك تعرف, فعلا تاخد راحة، انك تعرف ترتاح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 إنتحطت المبوال المو... المو... المو... المو... المو... ده فين يعني هما فطين طلعتوا من ده سبحان الله وبعدين افتكرتوا لا يخديش على دمه رحمة طلعهم وبعدين قالوا وشغال معنا الله أكبر ياه للدراج يدي بيحاول يعمل اتنين ده امتصام يعني يقفلوا لازم تكسب في الجوامع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 أصبح من دين الإدمان في 24 صف من الصف الإدمان دازت عليهم في ناس ما قدرش تحرك من غدا هل ممكن تأخذ راحة فعلا؟ هل ممكن تسافر وتسيب كل حاجة وترتاح فيش أي حاجة أنت معتمد عليها خلاص بس الغمع عليك وترتاح عشان كده لازم توصل مرحلة تقول انا مصر ان انا اقدر اتزن في حياتي انا مصر ان انا اكون مرتاح انا مصر اني اعرف اخد عطلة واتمتع فعلا بيها اتمتع فيها بوقتي اتمتع بأولادي اتمتع بعائلتي كل واحد يتمتع بالتاني عارفين متمتعين ببعض غير ما انا شايفهم اه موجودين وخلاص لا انا هتمتع بيهم الله سبحانه وتعالى ادهم لي هديه انا لا املكهم لكن دول هديتي فلازم اعرف ازاي اتمتع عايزين هديه وامتعهم بيا في نفس الوقت která se jellinkam usur, ara lakata, kněk kněla lakata, kněkka musur, mesen, ara musur, ara musur, ara musur, ara A ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, الناس musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara الناس. ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, ara musur, على فكره من الممثلين اللي هم بتوع الفكاهه الكوميديان مشهوره جدا جدا ففي يوم من الايام بتكلم مع شخص وكان كان في فيلم افلام وبعدين عماله تتكلم مع نفسها تكلم مع نفسها قلت في اخر الشخص قاله يا انا بكلام عايز... على الناس بقالي جدا رايك كل واحد في هنا جملة أنا أهم انسان في حياتي تكلم عن نفسك أنت بس. يعني خلي تبقى رأي حاجية هل انت مصر انك تفهم الناس هل انت مصر الإصادة يخليك رائع في الاتصال مع الناس اكتر من 90% من علاقاتنا كلها انك بتطلب حاجة من حد او حد بيعمل لك حاجة فلازم تكون رائع في الاتصال مع اخرين دي عاضلة لازم, تنميها. تنا... ت... لازم... آه... تنميها هل انت مصر انك فعلا توصل لمرحلة انك جوة في شغلك تبقى رائع في شغلك تبقى احسن حاجة في شغلك تجي كل يتقدر عليه وحتى بعد يتقدر عليه هي دي الطريقة ممكن تعمل مبيعه هتلاقي الناس تبص لك انك رائع عارف تركز على اللي انت بتعمله وتديك الله سبحانه وتعالى تحط كل تقدر عليه هتوصل لربنا سبحانه وتعالى لازم يجزيك لربنا يعني ربنا يريد الله اجر من احسن عمله فبيديلك على قد على قد عملك وعلى دنيتك هل انت مصر انك توصل لحته المادية وتتعلم ازاي تحسن بدل بتقعد الناس او تحقد او او او, أو... أو عارف ازاي تقوان بينك وبين الاخرين ادي الاصرار بالنسبه للاجزاء السته دي الحياه المتزنه لو أنت عندك إدراك رائع، وفي نفس الوقت بتفكر بطريقة إيجابية وتركيزك إيجابي، وعارف كل ده موجود، والتركيز الإيجابي خلى الأحاسيس إيجابية، والأحاسيس الإيجابية خلى الرابط إيجابي، والرابط الإيجابي خلى اعتقادك إيجابي، والاعتقاد الإيجابي خلى ثقتك في نفسك هسة وإيجابية، وثقة في نفسك تبدأ تكتب أهدافك عشان تخطط لها، وهذا التخطيط يخرج تحطاف الفعل، وفعل استراتيجي، وفعل استراتيجي خلق مصمم أنك لازم تنجح، عارف كل ده برضو مش كفاية احد يقولك ياه ده احنا الرحلة طويلة قوي اه طبعا الرحلة هي متكاملة مع بعضها في حاجة لسه فضلة في شوية حاجات لسه فضلين التفاؤل التفاؤل لازم كون متفائل عارف التفاؤل ده تفائلوا بالخير تجدوا ممكن انا كون حاجة في كل دول ولكن انا شخصيا من النوع سلبي احط حاجة في اسرار وبعدين اعود انقض ورجع تاني قدرت شوية وبعدين رجع تاني انا مصر على حاجة لكن جوايا جوايا في اعتقاد داخلي احتمال ان انا منجحش. احتمال أننا أفشل لأن الماضي ما ندفتوش، فالحاضر مبني على الماضي، وبعدين المستقبل مبني على الحاضر اللي هو أساساً مبني على الماضي. باخذت زمني كله سلبي، فنقدر نفكر فيها نقول اللي أنا وصلت له النهاردة من التفاؤل. هل أنت منوع المتفائل؟ هل تفعل متفائل؟ لا متفائل عارف معناه إيه؟ في حاجة اسمها مبدأ التفاؤل. جو مبدأ التفاؤل عندك أربع قوانين في منتهى القوة. مبدأ التفاؤل جوا أربع قوانين. القانون الأولاني قانون نشاطات العقل. اي قانون نشاطات العقل ان اي حاجة تفكر فيها هتشوف منها كتير حتى التاسع وتنتشر يعني انت لو انسان متفائل هتبدأ تلاحظ التفاول في كل حتة هتلاحظ الناس المتفائلين هتلاقي نفسك انت عمل تكبر عالمك الداخلي أصبح, إنسان اصبح عالم متفائل التفاؤل انا والدي الله الرحمه كان يقول لي يا ابني التفاؤل هو كل شيء في الدنيا ده انك لما بتتفائل تتفائل تتشجع عارف انت متاكد الله سبحانه وتعالى خلقك عشان يساعدك فانت متفائل بالله سبحانه وتعالى متفائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ينجيك عشان برضه توصل السعاده متفائل متفائل لانك احسن انسان خلق الله سبحانه وتعالى قلت انت, أنت متفائل فربص بهذا التفاؤل في الدنيا متفائل بتصحى الصبح من النوم انا متوقع النهارده Hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, hrdha, تصور، لأن أنا بخاف من حاجة، لكن ممكن يجيش حسنة منها، لكن مجرد تحدي، لكن ندر كيست عليها وخفت الشخص المتفائل اللي عمل كل اللي احنا قلناه غاي دلوقتي، ودراك رع وتفكير وتركيز وأحسيش وروابط وبعد كده اعتقاد وثقة وبعدين هدف وفعل وفعل استراتيجي وتصميم عارف ازاي بيصمم وبيصر على هو عايزه لازم يوصل للتفائل، لأن لا مش لا مش متفائل حتى لو وصلت للتشاؤم، عارف في ناس في ناس متخصصه في التشاؤم. سبحان الله أي حاجة تقولها له يطلع لك فيها حاجة بايزة أي حاجة تقولها له يحللها لك ويشكر لك فيها أنا فاكر في كنا الأيام كنت كثير من روح في الوزيانة روح للأكيدين للأكيدين اللي هم للأم الفرنسوين الأمريكان فكنت روح للناس دول لقيت واحد أعاد قدام الشخص ده كل ما كان يعمل كده كل ما كان يعمل كده مش موافع لحاجة خالص وبعدنا قلت له ممكن سأل لك سؤال انت, أنت منين قال لي أنا من الأكيدين اللي هو رئيس Můžeme الشكاكين في العالم. يعني je v Já ne, já nevím, jak to udělat, můžeme sejít a šekat. Ale ne, to je to, co jsem sejít. Ale كل jsem sejít? Protože في نفسه. لو أنا في نفسي، في الناس. لو مش في نفسك، مش الروعه دي لازم تخش جوايا عشان كده لازم اعرف Taala جدا عشان انا احسن مخلوق خلاص الله سبحانه وتعالى لازم اعرف استمتع بهذه المعجزات اللي ادها لي الله سبحانه وتعالى واستمتع في الدنيا وانا عارف بالظبط انا رايح ده بيوصلك لقانون نشاطات العقل الباطن والقانون نشاطات العقل حاجة تفكر فيها تشوف منها كتير بيوصلك لقانون التفكير المتساوي لان اللي أنا فكر فيه هاجيب لي حاجات شبهة تفكير متساوي تفكير متساوي انا متفائل في شغلي اسلام متفائل في صحتي متفائل في حياتي انت حاجات التفاؤل دي؟ في دكتور اسمه دكتور بيرني سيجل كتب كتب جميلة جدا هو على فكرة اساسا دكتور متخصص في جراحة المخ خصوصا في حاجات السرطان رجل يقول لك المتفائلين اثباتوا الاطباء غلط على طول الخط قال لك انا كنا نقول للشخص مثلا حسب الطب قدامك سنة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 وتلا ناسك بشعور توصل لحاجة عشان كده التفاؤل فيه منتهى الجمال فالتفاؤل ده وداك لقانون نشاط العقل وبعدين قانون قانون التفكير المتساوي وهنا وصل لك القانون التركيز لنفسك نفسك مركز على على التفاؤل ولما تركز عليه يجول لك القانون اللي بعده قانون الإنجزاب هتلاقي إنجاز إليك التفاؤل من كل مكان توصل لأي بتشوف الناس المتفائلين بتتعرف على الحاجات المتفائله تفتح كتاب تقرأ حاجة عن التفاؤل تفتح تفتح التلفزيون حد نفسك اي حاجة تحصل تقول لك ان شاء الله خير باذن الله خير وفي ناس كده على فكرة ليه إنسان بسيط جدا كل ما تكلمهم يقول لك خير ان شاء الله انا عندي صديق ليا في مونتريال الراجل ده كان عنده مشكلة في عينه الشمال كان فيها كتاراكت راح عمل عملية لا ما عملهاش عمليه عامه خالص في العين الشمال يعني عمل فيها 16 عملية تخيل يعني الدكتور عمل غلطه وعملني غيره غلطه غلطه وصالحها غلطه بغلطه لغايه ما انتشر ما بيشوفش فيها خالص ما انت تقول له اللي حصل لك ده يقول تعرف انا متفائل وجهدي من الله سبحانه وتعالى لكن انا متفائل للحمد لله الحمد عندي كل حاجة تانية التفاؤل ده عارف تفاؤلوا بالخير تجدوه ده انت لما بتصلي وانت بتدعي الله سبحانه وتعالى عاوزك تتوقع الاجابه لان في حاجة في التفاؤل في قانون التوقع كمان ان اي حاجة قانون توقع بيقول لك اي حاجة تتوقعها بشعور واحساس عاليه كان جاذب من نفس النوع فروح لما يتوقع الفشل بيجيله فشل في واحد اسمه Doktor Norman Kazen, Ragedek a neurochirurg, Janika Ragel Garrach, který je rachtivák, může mu to aká, může mu to aká, může to aká, může mu to aká, může mu to aká, může mu to aká, to aká, může mu to aká, to to ده إن انت مش بس مصير عليها ده انت متفائل جدا ان هتحصل كويس لانك عندك متفائل في الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى لا يضيع الله اجر من احسن عمله وطالما انت بتحسن العمل وبتحط كل قدراتك فيها ومصر عليها عايز تنزل وزنك عارف ان الوزن الزياده مش بتاعك زيادة انت شايل انسان عاوز تبطل تدخين انت ما مدخن انت تعلمت الحكاية دي ما تناسبكش خلاص اي سلوك سلبي بالنسبه لك عاوز تخلص منه او هل اي هدف عايز تحاول بتخلي الطاقه عشان تقدر فعلا انك تحقق هتافك وانك احلامك وان شاء الله في المحطات الجاية هنكلم على حاجتين في منتهى الجمال هنكلم على الطاقة الروحانية وقوتها اللامحدودة قوة الطاقة الروحانية وبعد كده هنوصل ان شاء الله لاخر مشوار عشان تقدر تعيش حلمك الآن وتكتشف ازاي الحلم بيتكون لغاية ما يطلع للعالم الخارجي ويوصل للحقيقة لغاية ما يشوفك هناك باستمرار افتكر عشان كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى عيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بتطابع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عيش بالفعل عارف زي لما تتعلم اتعلم حاجة وحط أهدافك عيش بالفعل عيش بالإصرار عيش بالتفاؤل وعيش بالحب وأقدر إيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.